Arode b-Llahi från Shaitan al-Rajim. Alif كتاب ننزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من رب bikum, och ni inte följer utan honom, oljä. Vem i ditt land har vi haft? De som har fått Ith jāāhahum bāsuna illa Falan s-a länna lathina ursila ila yhim Walla s-a länna l mursa lini Falan få länqu sänna alihin b i lmi o m i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 فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة så sa vi till de männen: "Tillsjuda illa Adam, och de sjuade, men han frågade mig att du inte läste när du skickade dig. Han frågade mig قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرجنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون "Qālā innak mina al-munẓarīn. Qālā fābimā aqūy tāni. Qālā så kommer de, de är från båda sidor, från fram och bakom dem, från ögonen Kalla, runger, min, ham, az, um, med, de, hura, lamentabi, akam, um, lam, وَأَdَمَ سْكُنًا تَوَزَّعُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسَ وَسَلَهُ مَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُ مَا مَعُورٍ عَنْهُ مَا مِنْ سوآتهما وَقَالَ مَا نَهَكُ مَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا Illa att kunna mälkäning, eller att kunna från de kallade. Och han delade dem. Innan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 وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمَّا هَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لاحين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبا ويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوء إنه يلاكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 ان تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أمر ربي بالقسط كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون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 كذلك نفصل لايات لقوم يعلمون قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولثم والبغي ولثم والبغي بغير الحق och att du skricker Allah i något han inte har nått, och att du Allah i inte och att du Oli all ämme ngl, fäi då Yabani Adama ima yatiyenna kum rusulun min kum yakusson alaykum yakusson alaykum famanit وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن الظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفنهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخل تمة اللعنة اختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قال تخلاهم لأولاهم أَلا تُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ يَظُنُّونَ فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابَهُمْ ضِعْفًا مِنَ النَّارِ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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى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 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم لنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَىٰ أَنْ هَدَانَ اللَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَىٰ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن موذن بينهم اللعنة الله على الظالمين Allah, din är en son, du är en son, du är en son, du وَلَلعَرَافِرِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ بِصَارُوا تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون och jag är en av de som är i helvetet, jag är en av de som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 فاليوم نسوم كما نسول قا يومهم هذا وما كانوا وما كانوا بآياتنا يجحدون And we have already come to them with a book And we have written it on knowledge With a يوم يأتي تويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفاع؟ فهل لنا من شفاع؟ فيشفعوننا أو نرد؟ فنعمل أو نرد؟ فنعمل غير الذي كنا نعمل؟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 ثم استوى على العرش يغش الليلاها ويا طلبه حثيثة والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق ولم امر تبارك الله رب العالمين وادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحبا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات.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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين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 فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد نخاهم هودا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 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم vad guru i خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة آلاء fil khol تفلحون قالوا أجبتنا لنعبد الله وحده ونذر ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعذنا فاتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وأبائكم Ma nazzle الله بها من سلطan فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة من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 in alla han är inte. Vad ولا تمessوها بسوء فياخذكم عذاب نليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم وَبَنَوْا وَأَقَمُوا فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُلَالَى قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه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 فعقرن ناقته وعدا عن امر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا ان كنتم من المرسلين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 ولوط إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون Omar, vad var svaren från de ögonblickliga? De sa: "Lägg ut dem från ditt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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله منا من آمن به وتبغون عوجا واذكرو إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين och om det är en grupp av er som är säkra på det som ألفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو في ملتنا قال أولو كنا كارين قد افترينا على الله كذبا انعدنا في ملتكم بعد إذ الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أيشاء الله، إلا أيشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكموا إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانواهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالتي ربي لقد بلغتكم رسالتي ربي ونصحت لكم Fakaifa, sär, allah, kom in, kefirin. Och med, aurusalna, fi, kondrujati, min, navi, inilla, aurusalna, allah, bilbasa, inwa baroo.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 قالوا ففتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون Äfأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أومن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرْثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَجَّاهُ وَصَبْنَاهُمْ اَللَّوْنَ شَاءَ وَصَبَّنَهُ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ بَأْئِهَا ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين Omar, vi har sett att de flesta av dem är försäkrade. Och vi har sett att de flesta av dem فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم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 فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر قالوا إن لنا لأجرًا إن كنا نحن الغالبين قالنا عم وإنكم لمن المقربين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 وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن القعصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون Omar, vilka av oss som inte har nått något? Och vad är det som är وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَائِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ لَرَبَّنَا اللَّهَ يُرِثُ وَادِ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قالوا أذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد خذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئته يطيعون سوَمَمْعَه أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقم مل وضفاة ودماء ودماء مفصولات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عيد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْأَمِّ بِأَنَّهُمْ med att kväntat Palestkänna sier Vi 쓰 몇el인지 dyr ses. Och antal oss, det som både se som i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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتو على قوم يعكفون فأتو على قوم يعكفون على أصنام لهم. "Qalu, ya Musa, jag lämnade dem, som de وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وَإِذًا جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 وقال موسى أخيه هارون خلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه رب قال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 قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وَكَتَبْنَا لَهُ فِي لَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ موعظة وتفصيلا, مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامُرْ قَوْمَكَ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتكبرون يتخذوه سبيله وإيَرَوُ سبيل الغي وإيَرَوُ سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ لَآخِرَةِ حَبِطَتَ عَمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ واتخذ قوم موسى من بعدي من حليم عجلا جسدا له خواء alam yaraw annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu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 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِيْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمُوا أَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَلَلَ وَحَوَى أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَالَ بَنُّ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَانُوا يَقْتُلُونَنِي فلا تشمت بي لعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين att älskla sänaluhm gضab min röbbihm och djäl och djäl till för ljäl och djäl och kväll ljäl och بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولم سكت عن موسى الغضب أخذ للوحة وفي نسختها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 اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْل قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إن هي إلا فتنة كتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا أُدْنَاهُ إلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَا نَشَأَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُنُتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ رُوْصَةَ النَّبِيِّ أَلُمْ الذي يجدونه، الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر. يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَلَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ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 Yuhyye ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي لمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق يهدون بالحق و به يعدلون وقد طعناه مثنتي عشرة أسباط وما وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه إذ استسقى قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ثنت عشرة عينا قد علم كل أناس ما وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تخفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَاتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَاً وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ تَمَّ مِنْهُمْ لَمَتَعِظُنَّ قَوْمًا لَمَتَعِظُنَّ قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِيئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بِمَا كَانُوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عنه قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذَا أَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك ل سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا, ألا يقولوا على الله إلا الحق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 وَإِذْنًا تَقُونُ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَذَكِّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لست بربكم قالوا بلى شهيدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما شركاء باءنا من قبل وكننا وكننا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ وَاَطْلُعْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَنَسِلَخَ مِنْهَا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 ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَأَمَثَلَنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ كَهُمْ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَلَنْ عَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون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 إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون är han som sköt대 MUK de acknowledgement. alleine och ville av dem brilla till honom. alltså k judgebi den när Dja och Allah rabbåma län att ytna Dja och Allah rabbåma län att ytna Saliha länكونn فَلَمَّا أَتَوْمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ جَعَلَ لَهُ شِرْكًا فِي مَا أَتَوْمَا فَتَعَالَوَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ايُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا أَوْهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ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 الله عبادنا امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أرجل أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 2. och som inte alltid kan behålla sig och inte helt ehrにな 3. och om du inteязra eller وَإِذَا رَأَوْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ och om han nedsänker dig från Shaitan, nedsänker han, så stärk dig med Allah. Han är hörsam och kännande. Det är de تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إليّ قل إنما أتبع ما يوحى إليّ من ربي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 فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون